إن الحب لله الداي. الحب لله لنزمه والسهيه والسفر ونعود بالله ان في شعوري ونفسينا ونفسي هذه أعوالنا من يهدفنا كله في في وطلال وطلال وطلال في من في العهد وكل في العهد وكل الضرارة في سيدنا أما أعلم أيها المسلمون فإذا إِنَّا عِلْكُمَ عِلَّ اللَّهِ وَمَا لِنْ دِلِيكَ لَعْنَا الشَّاعَةَ تَكُمْ قَرِيبًا وقال سبحانه إِخْتَارَ لِلنَّاسِ إِسَابُونَ وَكُنْ زِيْهُمْ تَكِمْ عِلْمُونَ فَجِدَهُ مِنْ شِتَةِ قُرْبِهَا وَبُّنُقِهَا سَفَّانَ اللَّهُ سبحانهُ وَسَعَانَا غَلَى قال سبحانه يَا إِشْهَى الَّذِي لَآلَى مُتَقُوا اللَّهَ وَالْسَوْءُ هَمْشٌ مَا قَدَّلَتْ لِعَلُمْ وَالْسَوْءُ اللَّهَ سَعِينَ اللَّهَ صَبِيرٌ لِمَا نَحْمَنُونَ قَالَ إِنَا مُتْلَى الْرَيُّ اللَّهُ تَعَالَى مَا ذَلَ لما نطار قال سبحانه وللله غير السماوات والأرض وظهر أمور صلاحة إذا كانت للقصر أول هو الأقرب إن الله على سبيشين قدير روى البطاري في صحيحين ما في حديث عمل ذلك رضي الله عنكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال إنما أجبكم في من مضى أبلهم من بعد صلاة العصر إلى مغرب الشمس فلو قدر أن عمر الدنيا من صلاة الفجر إلى مغرب الشمس فإن عمر الدنيا الذي مضى كما زين صلاة الفجر والحصر والذات تتفكر منها حتى تقوم الساعة كما زين صلاة العصر والمغرب لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخر الثمن مننا ولها هي تكون بدايه وفي حديث امرئ الشهرين يبين لنا النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم هذا الامر جليا واضحا فعثره في شكله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كهذين وعبت أدوى جزاعة كهذين ويشير في أسفع علم ما يمثلهما وأشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأسفع علم الأسفع والسفاها الأسفع والسفاها فلو دنيا كله بالأسفع الأسفع فإنما نقي منه عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يكون بمقدار ما تذيب المصبع الخفاء وما مضى منه بمقدار الخفاءة إلى المصبع المصبع فتبينها يتطور قولنا شيخنا وانكم منتقلون إلا إلا منها الى لا الا الله وحده لا شريك له فانتفعوا منها بالخير فالواجب على المؤمن الحق في الطريق هل يعد ما هو فلا تتاخر في الساعه الا ما ينصره بها من المسافر والمنافقين قال سبحانه الذين آمنوا بها والذين آمنوا مشرقون من ثم ويحملون ان هذا الحق الا من النبى من دعم أنه يعمل من الساعة فإنه كان من ذلك العظيم كثاب الهجم لأن الساعة في العظيم وهي من مفاتح الغيب الحمدة التي هي في المكمونات الغيبة التي استأثرها الله سبحانه وتعالى في صحيح الإيمان القبار عن عبدالله رضي الله وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج مبادئ غير خمس لا يعلم مليس الله ثم تلا قوله تعالى لن عن العمل إلا في الأجياء الأخيرة ولا في الهيزان الهيزان فلولا تهدي شاعة الكبارة فعتى أن يأتيك الموت وعتى أن تأتيك شاعة الصبراء ولهذا فقد سمى النبيس الكريم سلو الله عليه وسلم سمى روت الإنسان الساعة روت ما في صحيح من حديث جارك في عدد ذاتهم للطابعة الكبارة سمعت ربما ظالم الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بشكله يقول تسألوني عن الساعة وإنما علمها عز إذن الله وأوسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة من نفس الحية وأوسم, وأوسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة عام وهي عندك اليومين وقد بيّلت رمض رضي الله عنهما أن المقصود في الساعة في هذا الحديث إنما من في الإنسان الله ربه وليس المقصود فيها الساعة الفضار قال سبحانه يسألونك عن الساعة قال مرآة الكريم هذه العلامات والأمرات بأشراف الساعة قال سبحانه فهل ينظرون إلا الساعة أن يأتيها تفل فقد جاء أشرافها فقد جاء أي فقد جاءت علاماتها ونمرتها فأشراف الساعة هي المثالة العلامات التي توضع قريبا من الكبر والقرى إستددت المسافر على قرب مصوره إلى الثالث فالإنسان في هذه الدنيا التمام ومسافر وعاد سبيل يسير كل يوم إلى ذلك القرار فكل يوم المضى من أجل رئينا كل يوم المضى من أجلك يزنيك ويقربك إلى ذلك القرار ولتشعيك ماذا بعد الموت for <laughs> the عنها عن فكلاموا عنها من أجل استقاطة مجردت عن العمل فكلاموا عن هذه الأشراب من قدر في الغافلين وتنفيه النائمين أن الحب عظيم وأن الخطب جسيم فالطالما لنا نسمع للأحكم العافية وردت أحاك المتفيرة عد فيها رسول صلى الله عليه وسلم جملة من أشراب الساعة القرن التي هوير رضي الله تعالى عنه ابن ابي شهر الله عليه وسلم الله. لا تقع الساعه حتى تقتسم في اثنان عظيمان تقول بينهما مقتله عظيمه دعوهما وعينه وحتى يبعث الذين كانوا كذابون قريب رجلا كلهم يشعر ان رسول الله وحتى يقبض العلم ويذر الجن وحتى تذكر الثلاثم ويتقار الثمان وتظهر الفتن ويذر الأرض والغرب المجل وحتى يذر فيه المال فيقص حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعلم صاحبا لا رباله فيقول الذي يعلمه عليه لا أرضى لا أرضى لي فيه أي لا في المال وحتى يتطاول الناس في البنيا وحتى يمر الرجل في قبر الرجل فيقوم يا ريسي مكانه وحتى تقطع الشمس من في نظرهها فإذا طلعت رآنا الناس أجمعه فذلك حين يقول الله عنه وجده لا يزدع نفس الإيمانها لا تكن قبل أو كتبت في إيمانها خيرا وفي صحيح إيمان مخارج عن عوض الإيمان من رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غصب جهور وهو من قبة من مجنب قبة من جنب خيمة صغيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدد اهدد ستاً بين يدي الزاعة ستة من أمور الزاعة موتي بس النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ بيكم كفعار الغنم داب يأخذ الغنم لا ينفذها إلا أبوه ثم استفاضة المال حتى يُعقى الظالم مئة دينار من بهم فيضمسا ثم هدنة لا يبغى بيت من العرب إلا دقل ثم هدنة تكون بينكم وبين بي الأصفر فيظهرون ويأتون تحت كل غاية وغاية إثنى عشر أسرار أشرة الساعة كثيرة أيها المسلمون منها ما وقع ومنها ما لم يقع ومنها ما يتطور وقوعه أكثر من مرة من العلامة التي وقعت انشفاء القبر والفيلة قطعتين وقد وقعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين قال سبحانه اقتربت الساعة والشفقة القمر وإن يروا هايتي يعرفه ويقولوا وسيحه مستبر روى الإمام في حديث الهدف لمالك رضي الله عنه أن مكة الله أن مكة سأل رسول الله سلطة الله عليه وسلم أن يريه الآية المعجزة تجل على حسن الوحيد فآرام النبي سلطة الله عليه وسلم إن شقاق القبر موقتين فانشق القبر شققين إثنين فقال رسول الله عليه وسلم فشاهدوا فنقة وراء الجبل وفنقة اليونة فسبحان عمان العظيم الذي إذا قرى أمرا فإنما يقول له من فيقول من الأمارات والعلمات التي أها علاقة من شفاق القمر والتي تدل على قرب الزاعة ودروفها أن تستفقت أمدة عزم قبولها في أول شخص فيرى الهلال عند نهوره ونهوره كبيرا حتى يقول الغريب إن قروجه وضعه قبل ليلتين أو ثلاثة بصغاف هذا ما أخرجه الضماري بثلث صحيح عن هذه الغريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من اقتراض الساعة انكساب الأفزة وعسلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اختراف الساعة أن يرى الهداث قبلة فيقال في ليلتين وأذن اتخذ المسارف قرقا وأن يمسر ضوء فجأة من العلامات والأدوات التي حدثت خروج نار عظيمة في أرض الجهة تضيب أعناق الإبري بكفرى بأرض الشام عن أنه رأى فأنا صلى الله عليه وسلم قام لا تقوم الساعة حتى تأخذ جناوا من أرض الجداد تضير أعلاق في بمصرى بأرض الشام وهذه الآية العظيرة الذي أقرأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم بمقوعها في كل من الزمان قد وقعت على الصورة الذين أفضل من النبي الذين مصروا ضرعوا وقد كانت رجوها في القرن السادئ للهجرة الزنوية في أربع بعد في أهل السادسة ثلث ست ملا و للهجرة وقد تكذب الحاجة الكثير رحمه الله تعالى في كتابه العظيم البداية والنهاية عن هذا ونقل كلام عن الذين عن الذين حضر هذه الحادثه وذكر من فيهم ابا شامه المقدسي اششارك ابو شامه المقدسي حضر الغبال تسير نيراناً وتبقوا الرجاع حتى إن بعض العلماء وقذاب العلم كتبوا على ضدها في ظلم الزين وكأن في داره النواري من الانتران قال أبو شامة محمد الله تعالى فلما رأيت ذلك علمت وأيقلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون ساعة حتى دخل جنار من أرض الهيئة تضيء لها معناة الهيئة لبصر وتذكرت قوله سبحانه إنها ترني بشغر من قصر كأنه بمال مقصر فسبحانه جعل النار عبرة المعتمدين قال سبحانه أضرأيكم النار نحن عدنا تذكرة ومتاعا للنمين فشكت بشي ربك العظيم اللهم لنا نسفل عفو العافية في دنيا والآترة اللهم لنا نسفل عفو العافية في ديننا والدنيانا وأهدينا وأموالنا اللهم نسفل عفو العالمنا وآل الحمد لله لرسل العالمين ورحمة الرحيم لا للجنة والدين لا إله إذا الله ينفع المخالفين <تصفيق> اللهم أنسى الغرين ونحن الفقراء اللهم أنسى الغرين ونحن الفقراء اللهم انصرني وانصر قرا اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اجعلنا رزقنا قوه وبلاغ الى كريم اللهم اجعلنا رزقنا قوه وبلاغ اللهم لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم طيبا نافعا اللهم طيبا نافعا اللهم طيبا نافعا سبحانك توصفه بهبك اشهد ان لا